مَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِنَظَرِينَ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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَاتِ نَسْتَخْرِجُ لَكُمْ وَمَا آتَيْنَاكُم بِهِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَكُمْ رِزْقًا ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا يُنْزَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ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 قال فانك من المنظرين الى يوم الوقل المعلوم قال ربي بما اغويتني لا زينا لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين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 116. إن المتقين في جنات وعيون 117. أدخلوها بسلام آمنين 118. ونزعنا ما في صدورهم من غل إكوانا على سرر متقابلين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 قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن ييقنط من رحمة ربه الا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا ان أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلم 117. لما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون 118. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 119. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَهُمْ أُلْقِيَ فِي الْحُطَمِ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ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 ان في ذلك لاايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه ظالمين فالتقمنا منهم وانهم ما بايمان مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين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 117. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم 118. فوربك لنسألنهم أجمعين 119. عما كانوا يعملون وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ أسبح بحمد ربك وكم من الساجدين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين